فَأُنزِلَ الْقِيَاسُ سَاحِرَةً سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُ مَن لَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَن تَعْلَمُوا لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقربون إن نطمع أي يغفر لنا ربنا خطايانا. 117. وقلنا الْمُؤْمِنِينَ المؤمنين إِلَى مُوسَى إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فِي فأرسل فرعون في المدائن إلى شرذمة قليل وإنهم لنا لغائض وإن لجميع حازر فأخرجناهم من جنات وعهود وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين